كما عرف بالله ودعا إليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فنقف اليوم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما البخاري ومسلم ورواه الامام احمد ورواه الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غداً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطينا الراية غداً رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها فلما اصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين علي بن ابي طالب فقالوا هو يشتكي عينيه فارسل اليه فاتي به فبسق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرا كان لم يكن به وجع فاعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لئي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا الحديث من أفضل الأحاديث التي جاءت في الإسلام حديث شامل كامل بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثير من شعائر الدين فراوي هذا الحديث هو سهل بن سعد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسهل عاش, ثمان عاش إلى سنة ثمان وثمانين هجري كان عمره أكثر من المئة روى لنا هذا الحديث يوم خيبر يعني يوم غزوة خيبر قال صلى الله عليه وسلم لأعطينا لا الراية غداً رجل يحب الله ورسوله رسوله ويحبه الله ورسوله يعني سواعد هذه الرايه هذا اللواء الذي نسميه العلم غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فهذا شرف عظيم لهذا الرجل ان يحب الله ورسوله والله جل جلاله يحبه والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحبه فالصحابة شغفوا بذلك وشغفوا وفرحوا بهذا الفضل فإذا أحب الله أحب العبد ربه سبحانه وتعالى فتحت له أبواب الدنيا ويرى كل ما هو في الدنيا جميل ويصبر على الأذى ويلين قلبه ويسعد باولاده وماله وزوجاته وكل شيء ان تحب الله جل وجل جلاله قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ثلاثه اشياء في قلبك اذا هي عندك تجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما حب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء احب اليك مما سواهما تحب الله على أولادك ومالك وزوجتك وجاهك وبيتك وكل شيء لا تحب شيئا افضل منه ولا غيره وتحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من نفسك واكثر من مالك واولادك وكل شيء هذه واحده ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرأة لا يحبه الا لله رجل يصلي معاك لا تحبه الا لله لانه مواظب على صلواته وإنسان فيه دين وفيه خير تحبه لما؟ لأجل دينه لا لاجل دنيا ولا خدمة ولا شريكة ولا بشي كلك واسطة في شيء تحب الشخص هذا لله والثالثة أن يكره ان يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار كما تكره أن تكفر بالله نفس الشيء تكره أن تقذف في النار يعني الكفر عندك كأنه رجل بشرميك في النار فهل فينا هذه الخصال فإن كانت فينا فلله الحمد وإن لم تكن فينا فما الحل أن تكون فينا لأن كثيرا بل كلنا بغير استثناء وأنا أتحدث عن نفسي قبل غيري كلنا نعصي والله كتب المعاصي على بني آدم فقال صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فاذا اذنب العبد قل حبه لله وقل الايمان في قلبه وربما مال الى المعصيه واحبها فما الحل روى احد اهل العلم عن بعض الصالحين رجل هذا نحسبه يحب الله ورسوله فذهب هذا الايمان ووجد وحشة في قلبه أسرف في المعاصي والذنوب وذهب هذا الإيمان الذي كان في قلبه صلى أطاع الله رجع إلى ما كان عليه ولكن الإيمان لم يدخل القلب فتاه حيران, حيران في الأرض أصابه الهم والغم لذلك لم يجد حلًا إلى أن جلس في قارعة الطريق عند بيت ففتح هذا الباب وخرجت مرأة وألقت بابنها إلى خارج المنزل والولد هذا صغير ويبكي يقول يا أمه سامحيني يا أمه لا أعيد ويبكي فلا تفتح له الباب جلس قليلا ثم عاد يطرق الباب يا أمه لا أعيد سامحيني فكرر ذلك مرارا إلى أن فتحت له الباب فقالت يا بني إني لا أريد أن أفعل بك هذا ولكن هذا عقاب ما صنعت فقال الآن وجدت قلبي فرجع وصلى تضرعا لله سبحانه وتعالى يتضرع لربه اللهم أعد علي قلبي اللهم أعد علي الإيمان اللهم متعني بالإيمان فخير زاد يملكه المر الإيمان بالله وهو الذي حبب الينا الايمان وزينه في قلوب الناس فمن كانت فيه هذه الخصال الثلاث وجد حلاوه الايمان فقال في, هذه في هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا شرف عظيم ان يحبك الله سبحانه وتعالى وإذا احبك الله نادى في السماء يا جبريل اني احب فلان ابن فلان فاحبه يناديك باسمك فلان ولد فلان فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلان ابن فلان فاحبوه فيحبه اهل السماء من الملائكه وغيرهم ثم ينزل الله جل وعلا له القبول في الارض فما من راء يراه الا ويحبه لا يعرفه يراه فيحبه لما لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا منهم يا رب لأنه أطاع ربه تبارك وتعالى وإذا أحبك الله يعني صحيح خلاص لا لا بد أن تبتلى يبتليك الله يبتليك وتصبر ليرضى عنك يرفعك الدرجات يبتليك فتصبر فيرضى الله عنك واذا رضي الله عنك لا يسخط ابدا قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط ولك هذا او ذاك فاذا رضي الله عنك فان الله لا يسخط ابدا اللهم ارض عنا يا رب فبات الصحابة رضي الله عنهم يدوكون ليلتهم في خيبر في هذه الغزوة وهذه الغزوة حرم الله جل وعلا فيها لحوم الحمر الإنسية أي الحمر البهائم هذه حمل حرام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه القدور التي توقدون قالوا يا رسول الله نصنع طعاما قال بما قالوا بلحم قال وما هذا اللحم قالوا لحوم الحمر الإنسية الحمر الأهلية هذه البهيم، فنادى مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم لحوم الحمر الإنسية فسكبوا القدور وكل شيء وقفوا عند أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني اليوم لو اتكلم واحد ما يصليش اخو يا صلي اتقي الله الله. لو تموت على سوء خاتمة والله عندي شوية قضيات نكملهم وأموري انفرعسة شوية وإن شاء الله نصلي. يسوف أعرف أحد المشايخ كان يوصله يعني رجل التونس لهنا، فذكره بالصلاة يا أخي صلي تبي لله، قال والله يا شيخ عندي شوية قضيات نكملهم ونصلي وصلوا بحث مقبرة الجلاس خلوا لي توليدي هذا الكل ماتوا ما كملوش قضياتهم وآية الحجاب لما نزلت الصحابيات لبسنا ما عندهن لبست اللي جاء عندها باش تسط الروح لكن اليوم والله حتى نشرح حوايج محرمه سفره على خضره على حمره الله جل وعلا جعل الحجاب ليحجبكن لا ليبرزكن فحرم الله لحوم الحمر الإنسية في هذه الغزوة فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب والله ما أحببت الإمارة إلا يوم هذاك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان لا يحب الإمارة ما يحبش يحكم الناس واليوم يحرصون الناس على الإمارة قال صلى الله عليه وسلم ستحرصون على الإمارة وانها تكون يوم القيامه حسره وندامه لانه يحمل اوزاره واوزار الرعيه واوزار امه كامله ربما يحرصون على الاماره وانها ستكون حسره وندامه يوم القيامه فقال عمر ما أحببت الاماره الا يوم هذاك لهذا الفضل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه خيبر يفتحها الله على يديه فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين علي بن أبي طالب وعلي رضي الله عنه كاد يتخلف عن هذه الغزوة لما؟ لأن كان به رمدا في عينيه عينيه بالرمد فأرسل إليه فأتي به يعني جابوه يمشي بالكاد ينظر لا يرى شيئا من شدة الرمد فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرا كان لم يكن به وجع وهذا من كرامته صلى الله عليه وسلم ومن صدق نبوته صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما فقئت عين قتاده حتى سقطت على خدي قتاده رضي الله عنه خلوا احنا بالعاميه عين خرجت فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على عين قتاده فرجعت حتى رجع يبصر بها خيرا من الاخرى عليه الصلاة والسلام فهذا من صدق نبوته صلى الله عليه وسلم فاعطاه الرايه فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم بساحه اهل خيبر ثم ادعهم الى الاسلام وهنا نبين شيء وننوه عليه كثير من اخواننا هداهم الله نحسبهم يحبون الله ورسوله ولكن أخطعوا يحضرون دروس وربما كانت هذه الدروس في التلفاز فيأخذون رايات الإسلام وتراها يمنه ويسرى وهذا ليس من الدين لأن راية الإسلام لها هيبة وكان الصحابة رضي الله عنها يموتون من أجلها واذا رفعت رايه الاسلام قاتلوا حولها فجعفر الطيار حملها بيده فقطعت فحملها بالاخرى فقطعت فحملها برجليه لما حتى لا تسقط رايه الاسلام يقاتلون حولها فنجد يعني كثير من الشباب يهونون من هذه رايه الاسلام لا ترفع الا بصدق ولا ننزلها الا بصدق ثم هذا التكبير تسمع الواحد التكبير ويكبر الناس وراءه وهذا من الخطأ كذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبة فما صعدنا شرفا أي مكان عالي إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فدنا منا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اربعوا على أنفسكم انكم لا تدعون اصمما غائبا انما تدعون سميعا بصيرا يا عبد الله بن قيس ينادي ابو موسى الاشعري انا ادلك على كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه إلا بالله كنز من كنوز الجنه فهذا التكبير لابد يكون خالصا لله ثم لا يكون في كل مكان فربما ننفر الناس من الدين بذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين. فراية الإسلام تكون لها هيبة لا ترفع إلا بحق ولا ينزلها الواحد فينا إلا بحق. فانظر يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرايه قال لا أعطينها غدا رجل يحب الله ورسوله لشرفها لشرف هذا. فلا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الرايه إلا لرجل صادق مقدام يقاتل الناس من, وراءه من ورائه فعطاه الرايه رضي الله عنه وخرج إلى خيبة خرج يهرول علي رضي الله عنه إلى غي خيبة يفتح الله جل جلاله على يديه وعلي رضي الله عنه كما قال أبو عبد الله القحطاني المالكي ليث الحروب منازل الأقران فلما نزل علي رضي الله عنه خيبر نادى فيهم وعلي طائف من الطوائف وهذا من الذي لا بد أن نعرفه فاعطوني آذانكم وأسماعكم وأبصاركم فهي حرب تقدم علينا علي رضي الله عنه تؤلهه طائفة يجعلونه إلها من دون الله قال أبو عبد الله القحطاني المالكي واعرف لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا ايما عرفان لا تنتقصه ما منه ولا تزد في قدره فعليه تصل النار طائفتان من اجل علي رضي الله عنه تدخل النار طائفتان احداهما لا ترتضيه خليفه وتنصه الاخرى اله اخر وحده قالوا راه وش خليفه لا نرتضيه خليفه نقاتله، والأخرى جعلوه إله من دون الله وهم الشيعة الشنيعة الشيعة يجعلون عليا إلهاً من دون الله وحتى نعرف الشيعة نشأتهم ومن أين بدأوا جاء رجل من اليمن على عهد عثمان واسمه عبد الله بن سبأ وعبد الله بن سبأ هذا يهودي يهودي من يهود اليمن وشيخه اي الذي علم عبد الله بن سبا وانشاه من لبيد بن الاعصم تعرفوه شكون لبيد بن الاعصم لبيد بن الاعصم هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خرج عبد الله بن سبا وخرج عبد الله الى المسلمين ودعى الاسلام وبدا يخطب فيهم وكما قال صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا وبدا الناس يتبعونه ثم كفر ابو بكر رضي الله عنه وكفر عمر وطعن في الصحابه وقال ان ابو بكر وعمر منافقان عليه لعنه الله فتبعه الناس ففي خلافه عثمان قلب الناس وحرضهم على عثمان فقتلوا عثمان وفي خلافة علي قال لهم أنه إله من دون الله جعل عليا إله فعلي رضي الله عنه اغتاظ لهذا الأمر أيُعبد هو من دون الله سبحانه وتعالى فماذا فعل لهم علي هؤلاء الشيعة الذين يدعون حب علي وحب أهل البيت إن الروافذ شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق او شر عباد على وجه الأرض وطئوا الحصام شوع الأرض هم الشيعة يقتلون أهل الإسلام وينكلون بهم تنكيلا فانظروا ما فعلوا في العراق والآن في سوريا وغيرهم من بلاد الأرض حتى نعلم من خطر هذا الذي حتى لا يداهمنا ونبقى على السنة حتى نموت ونموت عليها فعلي رضي الله عنهم حفر لهم أخاديد في أبواب كندة. فررهم احفر على في ابواب كندا هذا مكان كل طريق حفر فيه حفرة وشعل فيها النار وقذفهم في النار علي رضي الله عنه رماهم في النار قال لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قمبره هذا كان احد اصحاب علي اجج النار وامر قمبره ان يامر الولات فيقذفونهم في النار فهرب من هرب منهم فماذا قالوا قالوا والله ما ازددنا فيك الا يقينا فانه لا يحرق بالنار الا رب النار زادوا الهوه يعني اله جعلوه عليه وهرب الطائفه منهم الى العراق وطائفه منهم الى مصر وهم الى يومنا هذا يحرفون القران ويدعون انه محرف ويقتلون اهل الاسلام وهذا قولها صراحا حسن نصر الله الذي فتن به كثير من الناس وحارف الأمريكان شاء الله راجل والله ليس براجل والله الذي لا إله إلا هو سمعته بأذني يسب أصحاب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أمريكا اهون من بيت العنكبوت وينه في سوريا وناس ترمل وتقتل وتغتصب وأطفال ومرضى وإلى غير ذلك وينه بل هم الذين يفعلون هذا، فعندهم قتل المسلم السني، عندهم أجر عظيم، عليهم لعنة الله ورسوله والناس أجمعين، ونسأل الله جل وعلا لا يمكن لهم في هذه البلاد وتبقى هذه البلاد سنية مالكية ائمتها عظام، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا اما بعد فقال صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام لا تقاتلهم ادعهم الى الاسلام فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم هي الابل الحمراء من أنفس ما عند العرب وأنفس الأموال جمل لحمة ثمنه غالي هذا أن تهدي رجلا إلى دين الله خير لك من حمر النعم فذهب علي رضي الله عنه ووقف على خيبر فخرج له رئيس خيبر مرحب فقال له قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبل التلهب فقال له علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرى كأسد غابات كريه المنظر وفيهم بالطعن كيل الصندرة فاختلفت أسيافهم فسقط ترس علي له سيف بيده وترس يعني الأحذية ليتقي به فأخذ علي رضي الله عنه بابا من خشب يقاتل به فلما فتح الله جل جلاله على يديه وفتحت خيبر وفرح الصحابه بذلك اخذوا الغنائم فارادوا ان ياخذوا هذا الباب قال سلمه بن الاكوع رضي الله عنه والله ما استطعت ان احمله انا وسبعه من الرجال وعلي حمله بيد واحده رضي الله عنه وكان عمره انذاك من سبع وعشرين لثلاثين سنه تقريبا شاب لا يزال شاب فتح الله جل جلاله على يديه فقال أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه وما حق الله حق الله أن يعبد وحده لا شريك له فإن عبدت الله وحده لا شريك له فإن الله يدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب والشرك أقسام وأصناف سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في كل مرة ونسأل الله يميتنا على الإخلاص ونسأل الله يميتنا على التوحيد ويلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآخر ما أختم به كثير من الأخوان يعني كلموني حتى في قبل هذا المسجد يعني خلو لي يكون الخطبة يعني كلها عربية ومن يفهموش العربيه العربية نقول يا إخواننا بارك الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم عربي ويتكلم عربي ويخطب العربية والصحابة يتكلمون العربية وديننا وكتب أهل العلم فينا عربية والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربية فلما ننزل ونتحدث يعني بكلام دارج ما عاش تولي خطبه يعني حكايه عبد العزيز العروي فالعربية لها رونق ولها ذوق فيحاول المؤمن أن يرتقي للعربية لا لتنزل هي إليه فتكون يعني اللغة العربية نصل الله يجعلها فصيحة وفصحى ويكون فيها الكلام بسيط يعني نفهم أفلام كسندرو وليخندرو والمهند وما يفهموش خطب الجمعة بالعربية يعني لو جاءنا رجل أعزمي من إيطاليا ولا قال يعني بدلونا القرآن بالعربية العربية عربية ولغة أهل الجنة وهي خير لغة في الدنيا بشهادة المستشرقين وشهادة الغرب ان خير لغه في الدنيا هي اللغه العربيه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمرهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم ااتهم النصر المبين اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين اللهم ثبت اقدامهم يا رب العالمين اللهم ااوهم اللهم ااوهم اللهم إنهم ضعفاء فاوهم اللهم إنهم جياع فاطعمهم اللهم إنهم عراة فكسهم اللهم آتهم نصرًا من عندك يا رحمن يا رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم يا ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك اللهم لا يرد امرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم بارك في صاعنا ومدنا وكيلنا وزننا واقواتنا وارزاقنا اللهم ارفع عنا الوباء وارفع عنا يا ربنا الغلاء اللهم ارفع عنا الغلاء اللهم ارفع عنا الغلاء اللهم, عنا الغلاء. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه أجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله